بسم الله الرحمن الرحيم ألف من ميم را تلك آيات الكتاب، والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اللهم الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرَعُوا وَنَخِيلٌ صِنْ وَنُ وَغَيْرُ صِنْ وَالِ وَزَرَعُوا وَنَخِيلٌ صِنْ وَغَيْرُ صِنْ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إنَّتِ ذلكَ الآياتِ لقُومٍ يَعْتِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّ لَهُ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَاءَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَاءَكَ الْأَوْلَىٰ لُفِي أَنَاقِهِمْ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ لَّإِنَّ رَبَّهُ لَظَلَمَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ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 من أسر القول ومن جهربه ومن هو مستقيم بالليل وسارق بالنهار له معطبة من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا فلا له وما لهم من دونه وينشئكم البرق قوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 أَخَمَن يَعلَمُ أَنَّ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاؤة وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم صبرا على نيته ويدرعون بالحسنات السجدة أولئك لهم قدر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 مَن آمن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما آ كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتسلوا عليهم لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكرّون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما أصنوا قارعة أو تحل قريب او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهتئ برسول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 أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ فَنُزِجْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَّهُمَا عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ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 قل قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريعة وما كان رسول أن يأتي بأيّة إلا بإذن الله لكل أجل من كتاب يمشي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِنَّ لَنُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ نِعْمَ الْحَكَمُ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّارَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُصَلِّنَا قُلْ كَفَأْدِ اللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم ومن عنده وعلم الكتاب